بليلادي نورك بادي وقلبي نادي بالفرحة دي اللي لو نور الليل نور مش عادي بيخطف قلب الناس على الهادي ويحبسها تمام اللي لو نورك بادي وقلبي نادي بالفرحة دي دنت القمر اللي دور نور مش عادي قلب الناس على الشوق يا مار م انا مشتاق انا مشتاق